بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> هاتي انتا واخد الدرس الوزدى بحثنا للصفة فعلا غير الصفده انشي من الروف وقد يكون للزم فعظوه الصفده زم وابعوذ بالله من الشيطان الرجيم كعالراجيم يراكب الصفده الشيطان دارك يا زم الشيطان فما هلوان بطلق بيجينيك رسميا ترق إذا فلا زم بيان قاعده لو كيفي جهاتيا ما دي اللغه قادر ياخا شيطان الشيطان الشط يدي دوروونه و في المن روايقها خو باغا هنا يديو خفن و تنجبويك ديجراني دورو كي تبان هذا الشط امنه باش يجي لي ديجر فرديك آغا هنا وي لدائره تاعك و في المن هو جاري لعواختك اواسكا لا ترى قائمه علي شباب راجبه كريه يعني تهرد كريه اصلا انا السنه ده هرجي باخوا خد مزيكتر كيدو وخا نزيد ترقادو هرجي لاخوا دوره وخادو قاضي بدور يحادو لنراك على الشيطان الرجيمه ان الشيطان كشط من انجام دعو السنة الطبيعيه كرجم بيت ودوره وخستم بيت بتردو ويهازو وتحيرو بشيء حذرا هذا انا ونسرزم المجرد ذهب بيانة عام سنة جهز والنفرة توصف بالجملة الخبرية دي. بعض وقت اشفت عودة الجملة أما وقت بسنة كرابة الوقت بسنة كرابة أجد جملة خبرية بشي المعرفة هذا إلتحال أجد بسنة كريشة هذا إلتة سفت وكمرت برجل أبوه قائم كلذا أبوه قائم كموخذا خبرة. جملة اسمية كتبسين رجلين كهذه كنكرس رجل. لأن في جهة مرته فعل فاعلة برجل جار مجرور ومفعول به غير سريحة محل منصوب ومتعلق بمرته أبو مفتداحة مزافن إليه قائم الخبر جملة أبوه قائم محلا مجرورة سفد وعجل أما جملة اسمية إذا كان جملة فعلية برجل قام أبوه قام أبوه كفعل فاعل مزافن إليها فسريب محلا مجرورة ويتستفد رجل أما جتواه وقاعدة فر مهم كأمين لما راع مثلا الضمير لا يوصف ولا يوصف به زمير نتهو صفة ليه ينستفيد وأثيرته نقيء دستفده هيك هالزميل مطلقا نموصوفة قعود نستفاد من شقعة دي مهم كأبزار تذكر إيش لو أنا كمل الدرس العشرون درس البيث فينا سجل قسم الدوم لتوابع كعطفة القسم الثاني العطف بالحروف العطف المعتوف بالحروف تابع ينصب إليه ما نصب الى متبعه وكلاهما مقصودان بتلك النسبة معتو بحرف تابعك كالنسبة الدرية الليل أو أو هي كالنسبة الدرية الليل اختي أختي جاء زيد وعمر تنسبة درياز الليل زيد نسبة لا يعمريش أدريان. ونأتي كان لو نسبة مقصودا ورد هذا. هم زيد هم عبر. أما يقوها ورد جسوب الدواير بدل أخرين. بدلها خذ بدلات هذي مقصود بالنسبة. لأن اللي حاط في خذاءه مزوما بدلها. جالك أنا والله مدلل ملوع أبو يائيل. وين لقط فاخر كمرنزل. وين يسمى قط فنفاق؟ أقول قط فنفاق شيء فقير جريء. ومن حروف العطف الواو ثم او وبعض حروف تلك لا بحش السيومات بحش حروف تركيين لعوابديها مجبنة وكل وادي وشرطه ان يتوسط بينه وبين متبوعه في احد حروف العطف. شد ام تابعه مسكا لبين خوي ولبين متوعة هي كلا حروف العطف واخعبون وكفتني السفد هيت بين الموصوف وصفتناها كفت ولي رانا بين معطوف ومعطفون عليها هي كلا حروف العطف اشقها البدري وقام سعيد وخالد كوا وكفسب خالد تمتوعة كتابعة وعشر في نفس الأسر صعيد تمتوعة وسيائت لذكرها في الخسم الثالث فروفع لبشس يوم على صيغة إذا عطف على ضمير مفعول متصل يجب تأكيده بضمير منفصل أما قاعدك يجي أجرهاتو كلمات من عطف كل سر زميرك كوزميرة فيها عينيه مرفوعه ومتصل يجب فعلهتو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 وكذبت اليوم وخالد يمر من خالد نسيما. هم درسها. اليوم كذب بين خالد. وإذا عطف على الضمير المزوج المتصل يجب إعادة حرف الجر في المقطوف. اگر عطف يالس الزمير المزوج المتصل. وجد حرف الجر ك لعطفك تكذبينه. وتمررت بك وبسعيد. لرانت ولدي مرت بك وسعيد.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 إِن شاء الله <سؤال> أجر حياة مان بو كل شيء سقط لنا ذا ينأتي دبحة التحقيقية والتحقيقة كأنه مورد المسائل وكأنه ما يخفيه لنا ينأتي وزيحهم كدليل جزء بؤوي كان درس حرف الجر اشتغلنا كذا واللي يعلم علينا القاعدة علي الصدق القاعدة المسلمة ما بزيدنا <سؤال> والمعتوف في حكم المعتوف عليه أي إذا كان الأول مصفة أو خبرا أو سلة أو حالا فالثاني كذلك معتوف هالحكم معتوف عليها يعني اقل هاتوا معتوفا سفدوا معتوف عليها او والله انا كمان سفدوا خبروا سلبوا حالقوا هالشي بدوا ما كيش كان معتوفاها رواية دي عطف يتلسل او حكم او بياكا والقاعدة فيه انه اذا جاز ان يقوم المعتوف مقام المعتوف عليه جاز العطف وإلا فلا قاعدوش مسك اقل واختيك معتوف جاء اسمه بشدة جيل عليه عفده سويلاد درس نيا. صار نجين جاع الزيدون وعمرن عمر بشدة جيز زي الإجاعة حلمة أو درس. الله تبارك وتعالى مسامحه. هنا هميشي جوانية ما قال بت تفصيلاتكوا. فرجع مظني كي العروف الجرلاس. يجي زيدون لا زيد يجي إذا عندما يأتي الناقش في تسالف الشجاكة يأتي ما جاء عمر أو تدروس به أو سأمك وتم تسامحك ويا تصيلي في دروسه تصيلي بالتوزيع إذا كان لديك أنقام كودي شد مهمين يوه والعطف على معمول عاملين مختلفين جائز إذا كان المعتوف عليه مجرورا ومقدما على المرفوع والمعتوف كذلك أي مجرور له في الدار زيد والحجرة عمر امريره في دار زيدون يار خبر مفتدس ما حرف عفوا اي فلوجتك اللي انا ذكرت يا عفوا يا الدار ينف يكبيته بمليا و او ميل موفله فجرتي عنول اجي فيك تكرر كلمه ريجيه بحسنيه و ريجيه ثانيه بحس مسك او في تكرار ما جينو فجر مجوركن افكنو سر اا داركه جايت تزح جملك هادي جاي قيس دو معمول دو عامل مختلف دارك معمول بو فيه درسة زي دونيش كمفتلاس معمولة بو عامل معنينو اتدائيه درسة أما دو معمولة و دو عامل دين لم يتعلم حجر و عمريش كا اه هنا قالت ما أنا قطف كينو حجر لسار دارو عمري تسار زي أما قطفة لسار دو معمول لدو عامل فانية يجي الجائزة واختي المعتوف علي هي كمان مجرور بي دار مجرورة ومقدم بي لسر مرفوع كيش او لسر زيدون مرفوع في كيش في دارك والمعتوف هو كذلك معتوف كيش روابه او زر فجل مجرورة مقدم لسر مرفوع كيش منك قمرونه اي مجرور يلي معتوف كيش روابه وهو متواجدين جونة بالخوف وهنا أصحابني آخرين دور رأييت لهم وردوه هس الجواز مطلق عند الفراء فراء ودي فرائه وديهم شيدوا قادو أم ش قيدوا شدوا بني حرجوا لي وعدوا رسالة وقدموه مطلقا عند سيبويه سيبويه دنا خلنا والله أم شدوا فعلا هذا شرط يجيه جائزنيه أما جملني لجملني ماشي عافيش كعلمت واضموكي نستدس بيسديكم الدس الحاضي وعشرون القسم الثالث والتأكيد التأكيد تقرير المعنى في نفس المخاطب وإزالة الوهم عن الكلام تأكيد يعني المعنى كمقرر كي دايما زيني بياني لنفس كي لنفس مخاطبك كتا جيهي لكي ووهم توهمات لكلام كتا زاينكي جيهي الشرح وشتنين ليتو بجوام حالي نبو وحالي بو منزول أوابو منزول أمنو روشل وسريح كلامك تقرير بي بيهاني بكي فهو تابع يدل على تقرير المتبوع فيما نسب إليه تأكيد تابع لك كالدلالة أكال فرق مقرر بون متبوعك نوان كنسبة دريابة لليه لشان هات واضح واضحة بسريح كأوش لك نسبة دريابة لليه شو هو مثلا وقت جاءني زيدن نفسه لذا وقت يجي جاءني زيدن زيد هات بولايمن دعائي اكريه بيجم الي توتو الزيب هاتو باراكي زي الدنيا الزيب بيجي منزول بيناو ناميه بمصيفات شاعة نامي بهم هاتو واسا خياتو اما كي تأويل كي نامي هاتو كي يخيات كم من وقتنا وقال يقيت ولو وقت او تجاعني زيدو نفسهو انا زيد خدش آمد خيات نفسهو خدش اعوز زميرة كاينه ذكرك الجديد بمتاكيده نفاونتاكيد كلمه نفسها إذا جه وهم يا ولدو من منوتم ريكو حزن يدي فخشا اگر حنا ما كيهاتو جبنات هوت نفسه وي اذا كانك اميل على الكلام هكته فاس وقت التاكيد التاكيد شلفزي معنوي يدي وهم مو تاويل وتوجيه وأمان انا اقدر يتوضهش او يدل على شمول الحكم لكل أفراد المتبوع يا حفي بيانك الاحتمال امي كبير حكمك الشامل شامل كل ما النبوة كان نبوه هز موش تاكيد مانكر يدير او شنو الاستغراق حقيقه هذا مثلا فسجد الملايكه كلهم أجمعون. شنك صحناك صحليك هي كنفار المامورين بالسجده في خلال تعذيب هو سجدين اترده في ذهنك هذ غير كيش لو ناخو انجيل كردي اولش سجدانه كردي فربون اظن غير نبوه دياشك اما اشاي كذي بزني اولي اختي فسجد الملايكه كلهم أجمعون يدرشمون أجينيت كحكمي كعبادة بالنسبة دان السجود والتوأمة معه كملائكة ب بالسوية واقع هو وحش كمية مقايل لسجدة لا لا لا هوا يدر هرنا أرشوف هيد منتفيك أنت جيب على ليس جدث على ملائكة فاعلية كل تأكيد معنوية هم مزارعون إليها أجمعون جبال تأكيدات ما دو تأكيد كلها التأكيدوا على قسمين تأكيد شئ وجلية تأكيد لتأكيدي كذا وهو تكرير اللفظ الأول بعينه تأكيد نفزيا التكرار كرنوي هرخو اللفظ الأول كعينه ورجعني زيدون زيدوني يا جاعني جاعني زيدون يا قامة قامة زيدون أنا قام زيد جملة كمان قلت تأكيد تسليفي جمعة تجملة، ويجوز في الحروف أيضا نقول إن إن زيدا قائم الحروف جائزة لقرآن جنم لحاف منهز أصلا للقرآن لسؤولين نساء ففرمي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتا ويسلمون تسليما نأ قسم بخاولك قسم بفعل ورد جارك هذا إيمان ينية وإيمان نائرا ما جر توب كان حكم وداور لتواء مشاجرات بين غيانا مؤمن بكثيك يا الله حاكم المشاجرات يبي هر الاختلاف هر المشاجرة هر ما تطلبك ما ترغبوا بيتا مبنى محاكمكين اتباعك لنا دواء وعندما أشتروا بأشياء تبتل حكم إن داروني شيئانا هيج تنقنائك هيج زيقي هيج حرجة إحساس بالنسبة القضاوات هكيتون هكذا يعني تو هالحكم يتذكر أو نتا مياه ظاهري بفزيري ولكن مت شو وجودش وقلبي تسليم بيت ويسلموا تسليما ومت هو وجوده وتسليم منجا تسليمي تسليمك هكذا أو وقت فئي تد إيمان مثلا كامل يعني إيمانك ك للمشاجرات على اختلاف النظريه على اختلاف الرائيه لا رسول الله حاكم لدرجه كمترين نجراني بالنسبه لقضاء دقي اولي جاء زماني في خوي تشي بيز ومستقيما هنخمتيها انا خورشده اما أما خيم في خورشيدي دوي ما اريد احاديث احاديث السنن احاديث السنن كقدب يعني بطريقه التواتر دي أولا الدقيق وزاوة لذلك يغامل بيجنالي شخصي المتعام لو مسائلها ما دام حديث المتواتر في عرضك ليه أشيء قصد نعيش أن نعيد خلاف أبو بيجوعي زو خلبة خلاف أبو زو بيجوعي قصد خلاف أبوه توبيلي فتو بجيبان بي أو بعنوان حكم كامو بفزيلي أحاديث أحاديش كما ظنون نظن أوخشن كلن كل بناس يعني ما دام حديثك بطريق الصحيح كي يدسك وظن في إيجاد تلك أما فرمان شقيقة ما رجل تبعين إليك جملة عمرها ظن تافية لحد لا ظن فقط يعني ظن لإيجادك كفر المحض أو أفويت أما شبه نصد دعوية دي شيء آية كتبك حلا وربك لا يؤمنون أو ربك كجملة معتزة في القصة وبترد له أو فلا لا يؤمنون أو لا تبير حتى بصر جل لا يؤمنون أن لا يأصليك أو لا, لا, لا, لا, لا يتأكيد لا يأورك لا نفيا، لا يدوغم لا تاكيد لنفذي يؤمنون في عذك أمن هو التأكيد ومعنوي وهو بالالفاظ معدودة وهي كما يلي بل غير مشخصه بوجه ليكواته إذن النفس والعين نفس عيني ينخد جائزة كريه نفسه عينه خدش وهما للواحد والمصنى والمجموع باختلاف الصيغة والضمير أمدوا تاكيد هم بو مفرد هم بو تسمية هم بو جمع سفايدة كريا أما هم صيغة غيرك هم زميرك بسو مضاف إليه بس, بس عمبو مفرد إجي جاءني زيدون نفسه لتجيبها إجي زيدون فاعلة نفسه تأكيد معنويه هارزة إليه جاءني الزيداني أنفسهما أو نفسهما هكذا روثة بوتسمية أتواني نفسك كبك جاء بيجي أنفس أتواني بك تتسمية نفساني بيجي نفساني جاء إذا فكر يا أنفس غير أنفسهما وين زميل التسمية بوشدو شو كأجل بيجي أنفسهم لتنجح عشجيه دور النفس كأية أنفس وين زميلتك يا بس التسمية عملية وين نفساني كود إذا تربوا ليهما بيعرفون كيلك إذا هذا كفيل نفسهما هكذا وأنفسهما يشيء أول هابرقة ثاني شارباتك أنفسهما فسيحتره يعني فسيحتره أولا كتأكيد معنوية تسمية ما أذكرت أول قرارت نفسك بأنفس جمعين ونبا تسمية بل زمير زمير تسمية بابوي و جمع أي شيء جاءني الزيدون أن أنفسهم لذا أنفسه هم أنفس هم همك جمع بيته وبتناسبه سيغي جمع و كذلك عينهو وأعينهما أو عيناهما وأعينكم فعلاك جاءني زيد العين هنا عين القيهات لينا قلش فقه جميع اجرام ترتيبه بوم مع الناس يجي جاءتني هندون نفسها نسهر نفسه وله هاك زميره مع الناس يدر جاءني الهنداني أنفسهما دولة سهل بالجمع تزميع يالنفسهما خبان وفقراكا جاءني جاءتني الهندات أنفسهن اوه أنفسهر ما قلت زميرك إذا تنشبه بيأك ريتك وانا وزهن بوم عينها عيونهما يا عيناهما يا عيناهما <تصفيق> كلا وكلتا وهما للمصنى خاصة كلا وكلتا فقد بلتأكيد ما عليها تسمية بكارج قام الرجلان كلاهما قامت المرأتان كلتاهما أما بل بشيء زفق إليه زمير منه كل أجمع أكتاعة أبتاعة أو صاعة أما نشاه؟ الفاز يترين وهي لغير المستنة أما نبو تسبيب تارجل باختلاف الضمير في كل با اختلاف الضمير يترون شخص لي تبوي كل شيء يجي اشتريت البستانة كله بسانة مقشتي سانت ديني را اشتريت فعل فاعله البستانة مفعولة كلك تأكيد معنوية أو زي بيش طبعا نزو هاداك مظافر إليها بو الزميرة أذانين كم مفردك مظافر متر حكا بيثانيك قشت بيثانك كمقر يا جاءن القوم كلهم فكلو تأكيد معنوي بو قوم أو مرفوع أو مش مرفوع بباني زميره هم أذانين جاءنقك متر حكا القوم بيت يا اشتريت الحديقة كلها باقشتهم لشيسنت يا جاءت النساء كلهن بزميرة بلك فيه بو تسنيج غفر ما شميه يدسانينها بو تسنيج أعمل كلا بإخلاص الزميرة موشيقينو إذا كل سيرةنا جارية زميلكاني جارية، ولا باختلاف الصيغة في البرقى، برقى أيضا سيرةنا جارية. يعني إذا كل برقى لا أجمعه. تقول اشتريت البستان كله أجمع أقطع أقطع صع. هكذا مثال كبر كان قوي. أو تقول المفردة مش مفردة، زميلكاني جمعنا قيام. جاء عن القوم كلهم أجمعونها أو تجمع فيدهم واقولون أقطعونا أبتاعونا أصعونا. يا اشتريت الحديقه كلها جمعاء اتقاءك باتقاءك بصعاء افعل بل وزفعلاء مع انها صحيتيه لا شبهاء للا معنى يا قامت النساء كلهن جمعوا كتعوا بتعوا بصع جمع افعل وفعلاء عيدا افعلون وفعل وك اكبر عيدا كبر أنا شو فعل يا أخرى آخر أيوة آخر كتاع جمع هذا ممتازين. وإذا أردت تأكيد الضمير المنفصل ضمير المتصل بالنفس والعين يجب تأكيده بضمير مرفوع منفصل. إذا جهاتو الضمير تأكيد كي ضميرك متصلة توبك لين نفس عين تأكيد كي. أجي أول كرد بضميرك مرفوع منفصل تأكيد كي جاء أقت أو لا سعين باري. إجيه ضربك أنت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 مثلا ما في ريالها ولغزيها المعنى ما يؤكد بكل وأجمع إلا ما له أجزاء وأبعاظ يصح افتراقهما خسا أو حكما يجي تأكيد لا يبقى كل أجمع ما يجيزه كجزء بيت وبعض بيت كدرس بيت أو جزء كله افتراقيا وكيش بي لماذا يجيبونه؟ هل نحصها يعني حصة لك أنت يبقى كل أجمع يجيح حصة لك أقوي حكمي حكم كن مثليات قابلت الزيابين. مش فلان كسيجي يأتي وقت كلمية القوم يجيه جاء القوم كلهم أجمعون. لأن قوم دارا أجزاء مختلفة مردم تشكيل دهنديك بدريه كواجتماع ينكر يبون زع القوم كذا جاء دو نسب كلو بجمعته أكيدي بكي ك أو قومه قابل ينبد جز جزبي. وناقد مجموعة غير قابلة انفكات به كل أجمع ما نحن عليك يا بوي كل ما جزء جزء كان نبي يعتباره مجموعة كان إيساح حكما قابل جزء, جزء من هذه الإشتارينية مثلا يجي اشتريت عبد كله برد كم سنة قشي أما الزمانة برد في روشيا كبرد دامدان هو بردك هو بسن معشي امور دان اتواني بسيني ما اتواني داندان سيني بردش که خیلی فروشگی‌های روزنامه جاهیلیه‌لا و اسلامی جواهی حاتی لایبردی، اما به مدراء و به تدریج او که تناسبی دبوتا افسر لبخش، برده قرار خیلی فروش بر روزنامه دانی. هست که کی فرند؟ کفه دو دانیه سنج؟ کفه سه دانی سنج؟ وقتی اجع اشتراکی آبدا کللهو دو ساق آبدا که جز جز و پای دانی کوسری دانی مثلا. ولی حکم کنن ما وردی تا اما تقسیم بپش نمیشه شفره. بشيش دان ممكن اذا اشتريت القرض كله ينهج له كل الغنز او تقسيم حقوقيه او بده مسالبه امره باسر تريد اشتريتو الدار كله انظار ما هذا مشيش التقسيم الحسينات ديارنا مشنا بينها ولا الحكمه كبيره يا موليا يعني مثلا او هالشي كوابد عمدان يقول له لا تقول اكرمت الرجل كله وما غلط إذا. من احترام يام في هذا القشري الرجل جزء يبونه ترفعني تاب بكل كي يعني بجزء جزء أكيد يكرمون احترامه ذا. وأعلم أن أكتع وأخواتها أتباع لأجمع إذ ليس لها معنى دونها ولا يجوز تقديمها على عجمع ولا يجوز ذكرها دونها. يجي أكتع بعقيتي يعني أكتع برخوات أكتع بأسرع صيانة أنا لتابع بأجمع. شون كهار معاي أجمع ين haz يعني اكتعوا افسعوا مثلاً شو الدخلهم معاي أجمعنا الحزروني وفكي جميعاً أجمع ذكر كي أجمع, أجمع. أول أجمع, جاء أول. أجمع يعني جاء القوم مثلاً. يا افتعونا دون التأكيد في نسب البدل الدرس الثاني والعشرون درس بسدو البدل تابع نصب اليه ما نصب إلى متبوعه بحيث يكون هو المقصود هو المقصود بالنسبة دون متوعه يكون هو المقصود يعني بدل لك أنك مقصود كمقصود بدل تابعيك بالنسبة الأذريات اللائي أو أوئك بالنسبة الأذريات اللائي متبوعتي هم يشال وسأوان أما أم خي مقصود بالنسبة يعني نسبتك كل عصر ما هو النزر أما نمذبوحك هذا عكمن ما هو النزر أما لك أنا المذبوحك أوئك زادين جالفن سفر دوشي يجنبوش هذا ما بينصر بدل نفسي لو كنت جاي ترجع مايكنو يعني جادشين كالميك ذكرتينش شيء كتر ترين كجيلجينا أو قرار قديم اللي حاز حكميو اما فرخي يذ مستقيما أو اوجن خلقين مثلا جوشاتن لو حبيتك عن فرخي جم بالكلام البنين هذا ولكن في حروق ستا ابوغي رجاله بدل وعص بيانهمش قلت لازمنا كاو نكتب جزءيدي لي شي جبي ولي القران على سنه التحيه قال كلام ابو لغاه الشعر كذا تصيح بيت بليغ بيت اجل بدل مكارته قال شو هارواك او ني كبدل بكره رواه جملات كشيء دكت فنزل او كلامي بوش لك هلا رب بدل اذا كنت قدر مثلا لعواملك اقدمي مثالك اما اعبد ربك اله العالمين بسر بأدرب من تعرفك وثمان اله العالمين مقصود بحكمه ان عبودية تكرره هذا اله العالمين ولد قوب لبال لور ربك اذا كنت قدر لبال اول نشان باد كبدل مقصود بحكمه أمالك هلا ما مقدر يملحوه إله العالمين شيء عبوديات كليات تنكر ربك يا زوجي يعني تنكر مظاهر مزاهر كعباره كعبارات لجميع المناطق دفع مظاهرات تصرفه مختل على الأموره مختص أوعى ديف المعرض في ياضس الشيء أوبين بس أعبد إله العالمين بقهر فرمان رواه وفرياض رص الإنسانيال كبير لو يك كنال يقول ذكر كنال عبوديتك أي كنال عموبيتة لأنها عموبيتة عبوبيتة أولوبيتة أعوان على النظرة مثلاً إذي جاء القوم أعيانهم قومك هاتم أعيان يعني مشخصتان يعني أفراد روش واضح قومك أتواني مني جاء أعيان القوم جاء القوم أعيانهم أمر ذلك ما فكره ذلك جاء أعيان القوم, القوم. نسبت أي كأعيان أم قومها ويقول جاء القوم أعيانهم أعيان كلا كان على قومه مترحبا يعني عين بونيا مشخص بونيا لإجتماعات القومها مترحبا ما, ما لإجتماعات الاتراف وأكره هذا بإعتبار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 بصير ما يدفن يا ابن. يصير القوم. يجي جاء القومه. شو القوم رأى شبابه أم كره؟ وده خوبش ينعي. بس أعيانه. يعني أعيانه كل إرتباط لتقومها ما بدل رجل فاعدي. هرواني يركب بدل هذا جاء القوم. يجي جاء القوم بلس مخطي مثال مثال كاليتو بعض المسالي ولمكتي ولمكتي ولمكتيت يا لابو وانا سكت الى رضم دلاور ليا ولا كلام مصصح في امفايدة قليت يا بدل كالنورة دراوتي اقصى من بدل اربعة سلام يعيزك بدل الكل من الكل بدل كل كل يعني بدلك كأوجان الشينة دقيق عين او سكبوة الجان الشيني أولاً جانشيراً يجعلون بدل مطبوعات مبدلون منه يعني بدل شده أزه، جانشين كان بدل كل كل يعني كل البوزة بدل أكثر طيب. وهو ما كان